بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين أما بعد هذا هو مجلسنا الأول من مجال السماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون تعرف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطين يقول حفظه الله المقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المنتقين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من سار على منهجه واقتفى اثره إلى يوم الدين وبعد لا يخفى على أي مسلم ما لفيرة الرسول من أهمية كبرى في حياة المسلمين إنها ينبوع الصافي لظالب بالفقه والدليل الهادي لباغ الصلاح والمثل الأعلى للأسلوب البليغ والدستور الشامل لكل فعب الخير ولقد كان سلف هذه الأمة يدركون مال سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من آثار حسنات في تربية النشء وتنشئة جيل صالح لحمل رسالة الإسلام فمن ثم كانوا يتدرسون السيرة النبوية ومغاديه صلى الله عليه وسلم ومن درس سيرته صلى الله عليه وسلم وأعطاها حقها من النظر والفكر والتحقيق رأى نسقا من التاريخ العجيب استعل به رسول الله صلى الله عليه وسلم والفئة المؤمنة معه على عناصر المادة وعوامل الجذب الأرضي وارتقوا بالإنسانية إلى درجات لم تشهدها على امتداد فصولها وأزمنتها وبما أن السيرة النبوية جزء من التاريخ والتاريخ إنما يتناقله الناس عن طريق الأخبار والتحديث والسماع فمن الطبيعي أن تعتري هذه الأخبار درجات الصحة والضعف ومن نعم الله تعالى على هذه الأمة أن قيض لها علماء حفاظاً أفذابا مميزون بين الصحيح والضعيف من الأخبار والغطي والسميل من الحوادث المختلفة. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في نبو السيرة، فليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد انكر. وقال الحافظ الدمياطي في ما نقله عنه الحافظ في الفتح وكنت قد تبعته أي ابن سعد في طبقاته، فذكرت ذلك في سيرتي. وكنت حينئذ سيريا محضى وكان ينبغي لنا أن نذكر الخلاف وعلق الحافظ في الفتح على كلام الحافظ الدمياطي بقوله ودل قول الدمياطي أنه كان يعتقد رجوعا على الكثير مما وفق فيه أهل السير وخالف الأحاديث الصحيحة وأن ذلك كان منه قبل أن يتضلع من الأحاديث الصحيحة ولخروج رسخ من كتابه وانتشاره لم يتمكن من تغييره وقد تتبعت السيرة النبوية قرابة العشر سنوات وقرأت خلالها كثيرا من كتب السير والمغازي وكتب الحديث النبوي حتى ما يزد كثيرا من الحوادث الصحيحة والحسنه عن الضعيفة وحرصت كل الحرص على بيان معنى الكلمات التي قد يصعب فهمها من كتب اللغة المعتمدة كالسان العرب والقاموس المحيط وأما الأحاديث النبوية وكذلك الحوادث التاريخية التي ذكرت في السيرة النبوية كان حكمي عليها من ناحية الصحة والضعف هو من خلال حكم العلماء على هذه الأحاديث والحوادث وبعضها لم أجد من حكم عليها فتركتها على حالها وعزوتها إلى مصادرها ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشفى كلا من الدكتور محمد الشطي الدكتور خالد الصافي الشيخ سالم خليفة الهواش الأستاذ محمد كوهي، الأخ يزيد القطان الأخ مهند الخارجي على ما قدمه لي من ملاحظات هامة وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم وأن لا يحرم الآجر وأن ينفع به عامة المسلمين انه سبحانه وتعالى على ذلك قدير وبالإجابة جدير وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قلت آمين وكتبه موسى بن راشد العازمي قال الشيخ حافظ الله قالوا في أهمية السيرة النبوية قال زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن وقال الإمام الزهري رحمه الله تعالى في علم المغازي علم الدنيا والآخرة وقال اسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها وقال خطيب البغددي رحمه الله تتعلق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام كثيرة فيجب كتبها والحفظ لها وقال الإمام ذو الجوزي رحمه الله تعالى وأصل الأصول العلم وأنفع العلوم النظر في سيد الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهدائه من وقال الشيخ علي قنطوي رحمه الله تعالى يجب على كل رب أسرة أن يكون في بيته كتاب جامع من كتب السيره النبوية وأن يقرأ فيه دائما وأن يتلو منه على أهله وأولاده وأن يجعل لذلك ساعة كل يوم لينشأ على معرفة سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم فإذن سيرته الينبوع الصافي لطالب الفقه والدليل الهادي لباغ الصلاح والمثل الأعلى للأسلوب البرير والدستور الشامل لكل شعب الخير وقال أيضا الشيخ علي رحمه الله إن في السيرة يا أيها الإخوان قصصا كاملة فيها كل ما يشترط أهل القصص من العناصر الفنية وفيها فوق ذلك الصدق وفيها العبرة وقال الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى إن السيرة النبوية وسير الصحابة وتاريخهم رضي الله عنهم من أقوى مصادر القوة الإيمانية والعاطفة الدينية التي لا تزال هذه الأمة والدعوات الدينية تقتبس منها شعلة الإيمان وتشتعل بها مجامر القلوب التي يسرع انطفاؤها وخمودها في مهب الرياح والعواصف المادية والتي إذا انطفأت فقدت هذه الأمة قوتها وميزتها وتأثيرها وأصبحت جثة هامدة تحملها الحياة على أكتافها وقال الدكتور محمد ابو شهبه رحمه الله تعالى إن خير ما يتدارسه المسلمون ولا سيما الناشئون والمتعلمون ويعنى به الباحثون والكاتبون دراسه السيره المحمديه اذ هي خير معلم ومثقف ومهذب ومؤدب واعطل مدرسة تخرج فيها الرعيد الأول من المسلمين والمسلمات الذين قلما تجود الدنيا بامثالهم ففيها ما ينشده المسلم وطالب الكمال من دين ودنيا وايمان وانتقاد وعلم وعمل وآداب وأخلاق وسياسة وكياسة وإمامة وقيادة وعدل ورحمة وبطولة وكفاح وجهاد واستشهاد في سبيل العقيدة والشريعة والمثل الإنسانية الرفيعة والقيم خلوقية الفاضلة ولقد كانت السيرة النبوية مدرسة تخرج فيها أنثال النماذج البشرية وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين فكان منهم الخليفة الراشد والقائد المحنك والبطل المغوار والسياسي الداهيه والعبقري الملهم والعالم العامل والفقيه البارع والعاقل الحازم والحكيم الذي تتفجر من قلبه ينابيع العلم والحكمه والتاجر الذي يحول رمال الصحراء ذهبا والزارع والصانع اللذان يريان في العمل عباده والكادح الذي يرى في الاختطاب عملا شريفا يترفع به عن التكفف والتسول والغني الشاكر الذي يرى نفسه مستخلفا في هذا المال ينفقه في الخير والمصلحة العامة والفقير الصابر الذي يحسبه من لا يعلم حاله غنيا من التعفف وكل ذلك كان من ثمرات الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبهذا كان الأمة الوسط وجهان خير أمة أخرى في الناس وقال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالنسبة للمسلم مثلات شخص فارغ أو دراسة ناقب محايد كلا كلا إنها مصدر الاسوه الحسنة التي يقتفيها ومنبع الشريعة العظيمة التي يدين بها فأي حيف في عرض هذه السيرة وأي خلط في سرد احداثها إساءة بالغة إلى حقيقة الايمان نفسه إنني أكتب في السيرة النبوية كما يكتب جندي عن قائده أو تابع عن سيده وتلميذ عن أستاذه إن المسلم الذي لا يعيش الرسول صلى الله عليه وسلم في ضميره ولا تتبعه بصيرته في عمله وتفكيره لا يغني عنه أبدا أن يحرك لسانه بألف صلاة في اليوم والليلة قال الشيخ احفظه الله مزايا السيرة النبوية تجمع السيرة النبوية عدة مزايا تجعل دراستها متعة روحية وعقلية وتاريخية كما تجعل هذه الدراسة ضرورية لعلماء الشريعة والدعاة إلى الله تعالى والمهتمين بالإصلاح الاجتماعي ليضمنوا إبلاغ الشريعة إلى الناس بأسلوب يجعلهم يرون فيها المثل الأعلى عند اضطراب السبل واجتداد العواصف ولذا تفتح أمام الدعاة قلوب الناس وأفئدتهم ويكون الإصلاح الذي يدعو إليه المصلحون أقرب نجاحا وأكثر صدادا ونجمل فيما يلي أبرز مزايا السيرات النبوية أولا إنها أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل أو عظيم مصلح لقد وصلت الينا سيرة رسول الله عليه وسلم عن أصح الطرق العلمية واقواها ثبوتا مما لا يترك مجالا لشك في وقائعها البارزة وأحداثها الكبرى وإما ييسر لنا معرفة ما أضيف إليها في العصور المتأخرة من أحداث أو معجزات أو قائع أوحى بها العقل الجاهل الراغب في زيادة أضفاء الصفات المدهشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما أراد الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون عليه من جلال المقام وخدسية الرسالة وعرامات السيرة قال الإمام الذهبي فبالله عليك إذا كان الاكثار من الحديث في دولة عمر رضي الله عنه كانوا يمنعون منه مع صدقه معدالته معدم الاسانيد بل هو غض لم يشب فما ظنك بالاكثار من روايه الغرائب والمناكير في زماننا مع طول الأسانين وكفة الوهم والغلط ان النزج برقوم عنه فيا ليتهم يقتصرون عن رواية الغريب والضعيف بل يرضون والله الموضوعات والاباطيل والمستحيل في الأصول والفضوع والملاحم والزهد نسأل الله العافيه فمن روى ذلك ما علمه ببطلانه وغر المؤمنين فهذا ظالم لنفسه جان على السن والآثار يستتاب من ذلك فإن أناب وأقصر وإلا فهو فاسق كفى به إثما أن يحدث بكل ما سمع وإن هو لم يعلم فليتورع وليستعب بمن يعينه على تنقية مروياته نسأل الله العافية ثانيا إن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة كل الوضوح في جميع مراحلها منذ زواج أبيه عبد الله بأمه آمنة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم فلهم يعرفوا الشيء الكثير عن ولادته وطفولته وشبابه ومكتبه قبل النبوة ورحلاته خارج مكة إلى أن بعثوا الله رسولا كريما ثم نعرف بشكل أدق واوضح وأكمل كل أحواله بعد ذلك سنة فسنة مما يجعل سيرته صلى الله عليه وسلم واضحه وضوح الشمس كما قال بعض النقاد الغربيين إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي ولد على ضوء الشمس وهذا ما لم يتيسر مثله ولا قريب منه لرسول من رسول الله السابقين عليه الصلاة والسلام فموسى عليه السلام لا نعرف شيئا قط عن طفولته وشبابه وطرق معيشته قبل أنه ونعرف الشيء القليل عن حياته بعد النبوة مما لا يعطينا صورة مكتملة لشخصيته ومثل ذلك يقال في عيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فأيل هذا مما تذكره مصادر صيرة الصحيحة من أدق تفاصيل في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم الشخصية كأكله وقيامه وفعوده ولباسه وشكله وهيئته ومنطقه ومعاملته لأسرته وتعبده وصلاته ومعاشرته لأصحابه بل بلغت الدقة في رواة سيرته صلى الله عليه وسلم أن يذكر لنا عدد الشعارات البيض في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم ثالثا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكي سيرة إنسان أكرمه الله تعالى بالرسالة فلم تخرج عن إنسانيته فقد تزوج وطلق ورضي وغضب وباع واشترى هو إنسان بكل ما في هذه الكلمة من معنى يمكن أن يكون قدوة لمن أراد ذلك ولم تلحق حياته صلى الله عليه وسلم بالأساطير ولم تضف عليه الألوهية قليلا ولا كثيرا وإذا قارنا هذا بما يرويه المسيحيون عن سيرة عيسى عليه السلام وما يروي البوذيون عن بوذا والوثنيون عن آلهتهم المعبودة اتضح لنا الفرق جليا بين سيرته صلى الله عليه وسلم وسيره هؤلاء ولذلك أثر بعيد المدى في السلوك الإنساني والاجتماعي لأتباعهم فالدعاء الأولوية ليس عليه السلام ولبودة جعلهما أبعد منالا من أن يكون قدوة نموذجية للإنسان في حياته الشخصية والاجتماعية بينما ظل وسيظل محمد صلى الله عليه وسلم المثل النموذجي الإنسانية الكامل لكل من أراد أن يعيش سعيدا كريما في نفسه وأسراته وبيئته. ومن هنا يقول الله تعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً رابعا إن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم شاملة لكل النواحي الإنسانية في الإنسان فيتحجلاً سيرة محمد صلى الله عليه وسلم الشاب الأمين المستقيم قبل أن يكرمه الله تعالى برسالة. كما تحكي لنا سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعية إلى الله تعالى المتلمس اجدى الوسائل لقبول دعوته البادل منتهى طاقته وجهده في إبلاغ رسالته كما تحكي لنا سرته صلى الله عليه وسلم كرئيس دولة يضع لدولته أقوام النظم وأصحها ويحميها بيقظته وإخلاصه وصدقه بما يكفول لها النجاح كما تحكي لنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الزوج والأبي في حنو العطيفة وحسن المعاملة والتمييز الواضح بين الحقوق والواجبات لكل من الزوج والزوجات والأولاد كما تحكي لنا سيرة الرسول المراد بالمرشد الذي يشرف على تربية أصحابه تربية مثالية ينقل من روحه إلى أرواحهم ومن نفسه إلى نفوسهم ما يجعلهم يحاولون الاقتداء به في دقيق الأمور وكبيرها كما تحكي لنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الصديق الذي يقوم بواجبات الصحبه ويفي بالتزاماتها وعذابها مما يجعل أصحابه يحبونه كحبهم لانفسهم وأكثر من حبهم لأهليهم وقربائهم وسيرةه صلى الله عليه وسلم تحكي لنا سيرة المحارب الشجاع والقائد المنتصر والسياسي الناجح والجاري الأمين والمعاهد الصادق وخلاصة القول إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاملة لجميع النواحي الإنسانية في المجتمع مما يدعبه القدرة الصالحة لكل داعية وكل قائد وكل أب وكل زول وكل صديق وكل مرب وكل سياسي وكل رئيس دولة وهكذا خامسا إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعطينا الدليل الذي لا ريب فيه على صدق رسالته ونبوته إنها سيرة إنسان كامل سار بدعوته من نصر إلى نصر لا على طريق الخوارق والمعجزات بل عن طريق طبيعي البحث فلقد دعا فأوذيه وبلغ فأصبح له الأنصار واضطوض إلى الحرب فحارب وكان حكيما موفقا في قيادته فما أزفت ساعة وفاته صلى الله عليه وسلم إلا كانت دعوته تلف الجزيره العربية كلها عن طريق الإيمان لا عن طريق القهر والغلبة ومن عرف ما كان عليه العرب من عادات وعقائد وما قاوموا به دعوته من شتى أنواع المقاومة حتى تدبير اغتياله ومن عرف عدم التكافؤ بينه وبين محاربيه في كل معركة انتصر فيها ومن عرف قصر المدة التي استغرقتها رسالته حتى وفاته وهي 23 سنة أيقن أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وأن كان يمنحه الله تعالى من ثبات وقوة وتأثير ونصر ليس إلا لأنه نبي حقا وما كان الله تعالى أن يؤيد من يكذب عليه هذا التأييد الفريد في التاريخ فسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت لنا صدق رسالته عن طريق عقلي بحت. وما وقع له صلى الله عليه وسلم من المعجزات لم يكن الأساس الأول في إيمان العرب بدعوته بل إنا لا نجد له معجزة آمن معها الكفار المعارضون على أن المعجزات المادية إنما تكون حجة على من شاهدها ومن المؤكد أن المسلمين الذين لم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشاهدوا معجزاته إنما آمنوا بصدق رسالته للأدلة العقلية القاطعة على صدق دعواه النبوة ومن هذه الأدلة العقلية القرآن الكريم فإنه معجزة عقلية تلزم كل عقل منصف لأن يؤمن بصدق محمد صلى الله عليه وسلم في دعوة الرسالة، ومن هنا نرى هذه الميزة الواضحة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه ما آمن به واحد عن طريق مشاهدته المعجزة الخارقة، بل عن اقتناع عقلي وجدالي، وإذا كان الله تعالى قد أكرر رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الخارقة، فما ذلك إلا إكرام له صلى الله عليه وسلم وإذحام المعالديه المكابرين، ومن تتبع القرآن الكريم. وجد أنه اعتمد في الإقناع على المحاكمة العقلية والمشاهدة المحسوسة لعظيم صنع الله تعالى والمعرفة التامة بما كان عليها رسول صلى الله عليه وسلم من أمية تجعل إتيانه بالقرآن الكريم دليلا على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم قال الشيخ حفظه الله الجزيره العربية في العصر الجاهلي. أما العرب قبل الإسلام فساد أخلاقهم فأوغلوا بالخمر والقمار وبلغت بهم القساوة والحمية المزعومة إلى واد البنات وشعت فيهم الغارات وقطع طرق على القوافل وسقطت منزلة المرأة فكانت تورث كما يورث المتاع أو الدابة ومن المأكولات ما هو فاص بالذكور محرم على الإناث، وكان يسواه لرجل أن يتزوج ما يشاء من النساء من غير تحديد وكانت العصبية القبلية والدموية شديدة جامحة وأهموا بالحرب حتى صارت مسلاة لهم وملها وهواية ينتهزون للتسلية وقضائها والنفس نشوب حرب لها مسوي أو لا مسوي لها يدل على ذلك ما قاله الشاعر الجهدي الرقاد بن منذر ابن ضرار الضبي إذا المهرة الشقراء أدرك ظهرها فشبّى الإله الحرب بين القبائل وأوقد نارا بينهم بضرامها لها وهج للمصطل غير طائل. وهانت عليهم إراقة الدماء فتثيرها حادثة تافهة وتدوم الحرب أربعين سنة يقتل فيها ألوف من الناس أما من جهة الأخلاق فكانت فيهم أدواء وأمراض متأصلة وأسبابها فاشية شرب الخمر وكان شرب الخمر واسع الشيوع شديد الرسوخ فيهم تحدث عن معاقلتها والاجتماع على شربها الشعراء وشغلت جهنبا كبيرا من شعرهم وتاريخهم وأدبهم وكثرت أسماءها وصفاتها في لغتهم وكثر فيها التدقيق والتفصيل كثرة تدعو إلى العجب وكانت حوانيت الخمرين مفتوحة دائما يرافق عليها علم يسمى غاية قال لبيد بن ربيعة العمري قد بتسامرها سامرها فغاية التاجري وفيت اذ رفعت وعز مدامها وكان من شلوع تجارة الخمر أن أصبحت كلمه التجارة مرادفه لبيع الخمر القمار وكان القمر من مفاقر الحياة الجاهلية قال الشعر الجاهلي فعيرتنا البانها ولحومها وذلك عار يا ابن ريت طواهض نحابي بها أكفاءنا ونهينها ونشرب في أثمانها ونقامر وكان عدم مشاركة في مجالك القمار عارا. قال قتابه كان رجل في الجاهلية يقمر على أهله وماله فيقعد حريبا سليبا ينظر إلى ماله في يد غيره فكانت تورث بينهم عداوة وبغضا تعاطيهم الربا وكان أهل الحجاز العرب واليهود يتعاطون الربا وكان فاشيا فيهم وكان يجحفون فيه ويبلغون إلى حد الغلو والقسوه قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى كان ربث الجهلية في التضعيف وفي السنين يكون لرجل فاضل لدين فياتيه إذا حل الأجل فيقول له تقضيني أو تزيدني فإن كان عنده شيء يقضيه قضى وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك إن كانت ابنة مخاض يجعلها ابن لبور في سنة الثالية ثم حقة ثم جدعه ثم رباعيا هكذا إلى فوق وفي العين يأتيه فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابلي وإن لم يكن عنده أضعفه ايضا فتكون مئة فيجعلها إلى القابل مئتين فإن لم يكن عنده جعلها أربعمائة يضعفها له كل سنة أو يقضي وقد رسخ اللبا فيهم وجرى منهم مزو الأمور الطبيعية التي صاروا لا يفجقون بينه وبين تجاره الطبيعية وقالوا إنما البيع مثل الربا قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى إن الذين كانوا يأكلون الربا من أهل الجهلية كان إذا حل مال أحدهم على غريمه يقول الغريم لغريم الحق زدني في الأجل وأزيدك في مالك فكان يقال لهما إذا فعل ذلك هذا لا يحل فإذا قيل لهما ذلك قالوا سواء علينا زدنا في أول البيع أو عند محل المال انتشار الزنا ولم يكن الزنا نادرا وكان غير مستنكر فكان من العادات أن يتخذ رجل خليلات. وتدخذ النساء اخلاء بدون عقد، وقد كانوا يكرهون بعض النساء على زنا. قال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أي إنكها المصلات المؤمنات فمن ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أغدال وروى لنمو البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النكاح في الجهلية كان على أربعة أنحاء وذكرت الحديث والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهم وقال سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وروى الإمام مالك في الموطئ بسند صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب البغي فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وكسب البغي وثمن الكلب وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن جارية لعبد الله بن ابي بن سالون يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم وكانت المراه في المجتمع الجاهلي عرضه غبد وحيف تؤكل حقوقها وتبتز اموالها وتحرم ارثها وتعضل بعد الطلاق او وفاه الزوج من ان تنجح زوجا ترضاه وتورث كما يورث المتاع او الدابه وعدهم البنات وقد بلغت كراهة البنات إلى حد الوعد ذكر هيفا بن عدي على ما حكاه عنه الميداني أن الوعد كان مستعملا في قبائل العرب قاطبة فكان يستعمله واحد ويتركه عشرة فجاء الإسلام وكانت مذاهب العرب مختلفة في وادي البنات فمنهم من كان يأذ البنات لمزهد الغير ومخافة لحوق به من أجلهن ومنهم من كان يأذ من البنات من كانت زرقاء أو ماء. أو برشاء أو كسحاء كشاؤما من منهم بهذه الصفات وكانوا يقتلون البنات ويأذونهن بقصة نادرة في بعض الأحيان فقد يتأخر واد المؤودة لسفر الوالد وشغله فلا يأذها إلا وقد كبرت وصارت تعقلة وقد حكوا في ذلك عن أنفسهم مبكيات وقد كان بعضهم يلقي الأنثى من شاهق يقول الله تعالى حالهم وإذا بشر أحدهم بالأنفا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه بالتراب ألا ساء ما يحكمون قتل الأولاد خشية الفقر ومنهم من كان يقتل أولاده خشية الإنفاق وخوى الفقر وهم الفقراء من بعض قبائل العرب فكان يشتريهم بعض صورات العرب وأشرافهم فصعصات بن ناجية يقول جاء الإسلام وقد فديت ثلاثمائة موؤودة ومنهم من كان ينذر إذا بلغ بلوه عشرة نحر واحدا منهم كما فعل عبد المطار جد الرسول صلى الله عليه وسلم فحذرهم الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل فقال سبحانه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم وقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ورعو الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله قال صلى الله عليه وسلم أن تدعى لله ددا وهو خلقك قلت ثم أي قال صلى الله عليه وسلم أن تقتل وردك من أجل أن يطعم معك قلت ثم أي قال صلى الله عليه وسلم أن تزالي حريل تجارك ومنهم من يقول الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فألحق البنات به سبحانه وتعالى يقول الله تعالى عنهم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وقال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناث وهم شاهدون ظلام مطبق ويأس قاتم. وقصر القول إن القرن الثالث المسيحي الذي كانت فيه البعثة المهمدية وما يليه من فتحة زمنية كان من أحط أدوار التاريخ ومن أشدها ظلاما ويأسا من مستقبل الإنسانية وصلاحيتها للبقاء والازدهار يقول الشيخ لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب اقترضت حكمة الله تعالى أن تطلع هذه الشمس التي تبدد الظلام وتملأ الدنيا نورا وهداية من أفق جزيرة العرب الذي كان أشد ظلاما وكان أشد حاجة إلى هذا النور الصاطع وقد اختار الله تعالى العرب ليتلقوا هذه الدعوة أولا ثم يبلغوها إلى أبعد أنحاء العالم لحدة أسباب منها واحد أنهم كانوا على الفطرة وأصحاب إرادة قوية إذا التوى عليهم فأموا الحق حاربوه وإذا انكشف الغطاء عن عيونهم أحبوه واحتضنوه واستمته في سبيله يدل على ذلك دلالة واضحة ما قاله سهيل بن عمرو رضي الله عنه حين سامع ما جاء في كتاب الصلح في الحديبيه هذا ما عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سهيل بن عمرو رضي الله عنه والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قددناك عن البيت ولا قاتلناك ولما أسلم رضي الله عنه كان كثير الصلاة والصوم والصدقة وكان كثير البكاء إذا سمع القرآن رضي الله عنه أرضاه وكان يقول والله لا أدعو موقفا من المشركين إلا وقفت مع المسلمين مثله ولا نفقة أنفقتها مع المشركين إلا أنفقت على المسلمين مثلها لعل أمري أن يسلو بعضه بعضا اثنان ومنها أن ألواح قلوبهم كانت صفية لم تكتب عليها كتابات دقيقة عميقة يصعب محوها وإزالتها شأن الروم والفرس وأهل الهند الذين كانوا يتيهون ويزهون بعلومهم وأدابهم الرهقية ومدنياتهم الزهية وبفلسفاتهم الواسعة فكانت عندهم عقد نفسية وفكرية لم يكن من السهل حلها أما العرب فلم تكن على ألواح قلوبهم إلا كتابات بسيطة خطتها يد الجهل والبداوة ومن السهل الميسور محوها وغسلها ورسم نقيش جديدة مكانها وبالتعبير العلمي المتأخر كانوا أصحاب الجهر البسيط الذي تسول مداواته بينما كانت الأمم المتمدنة الراقية في هذا العصر مصابة بالجهر المركب الذي تصعب مداواته وإزالته ثلاثا ومنها أنهم أي العرب كانوا واقعين جادين أصحاب صراحة وصرامة لا يخدعون غيرهم ولا أنفسهم اعتاد القول السديدة والعزم الأكيد يدل على ذلك دلالة واضحة ما روي في قصة باعة العقبة الثانية قال ابن إسحاق في السيرة لما اجتمعت الأوسو والخزرج في العقبات ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس بن عبادة بنضلة الخزرجي رضي الله عنه يا معصر الخزرج هل تدرون علامة تبيعون هذا الرجل قالوا نعم قال إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس قالوا فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن قال صلى الله عليه وسلم الجنة قالوا أبسط يدك فبسط يده صلى الله عليه وسلم فبايعوا وقد صادق رضي الله عنهم ما عهد الله عليه وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال سعد بن معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم على لسان الإنصاري أبو بدر فوالذي بعثك بالحق لو استعرض فبين البحر فخضته لخضناه معك ما تفلف منا رجل واحد فكانوا رضي الله عنهم صادقين من اللحظات الأولى وقد تجلى هذا الصدق في العزم والجد في العمل وروح الامتثار للحق أربعة ومنها أن العرب كانوا بمعزل عن أدواء المدنية والترف التي يصعب عداجها والذي تحول دون التحمس العقيدة والتفاني في سبيلها خمسة ومنها أن العرب كانوا أصحاب صدق وأمانة وشجاعة ليس النفاق والمؤامرة من طبيعتهم وهذا أمر لا ينكره أحد فقد صدقوا معهد الله عليه وبدل الغالي والنفيس في سبيل الله عز وجل ستة ومنها أنهم كانوا مغاوض حرب وأحلاس خير وأصحاب جلالة وتقشف في الحياة وكانت الفروسية هي الخلق البارز الذي لا بد أن تتصف به أمة تضطلع بعمل جليل لأن العصر كان عصر حروب ومغامرات سبعة ومنها أن العرب كانوا أمة نشأت على الهيام بالحرية والمساواة وحب الطبيعة وعزة النفس وبعض الاداب التي أقرها الإسلام ثمانيه ومنها أن قواهم العملية والفكرية ومواهبهم الفطرية مذخورة فيهم لم تستهلك فكانت أمة بكرا دافقة بالحياة والنشاط والعزم والحماس روى الإمام أحمد في المسند وابن حبان والترمذي وسند صحيح على شر الشيخين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر واصدقها حياء عثمان وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقرأها لكتاب الله أبي وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت ولكل أمة أمين وأمين هذه الامه أبو عبيدة بن الجراح وكانت هذه الفترة التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم من أشد الفترات التي مرت بها الجزيرة العربية ظلمة وانحطاطا وأبعد من كل أمر في الإصلاح وأصعب مرحلة واجهها نبي من الأنبياء ودقها روى الإمام أحمد في مصنده والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن المغدال بن عمر رضي الله عنه أنه قال والله لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها فيه نبي من الأنبياء في فترات وجهلية ما يرون أن نبينا أفضل من عباده الاوثان فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق بين الوالد وولده حتى إن كان الرجل لا ليرى والده وولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان يعلم أنه إن هلك دخل النهر فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار وانها التي قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين يقول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إلى هنا انتهى مجلسنا هذا أرخاكم خير وعلى خير في مجلس آخر صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته